الراتب الشهير للإمام عبد الله بن علوي الحداد الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يقلب الله نفسا إلا أسعها لها ما تسبت وعليها ما اختسبت ربنا لا تآفذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا به لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء كثير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء كثير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 سبحان الله وليه الحمد سبحان الله العظيم ربنا وبلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صلِّ على محمد اللهم صلِّ عليه وسلم اللهم صلِّ على محمد اللهم صلِّ عليه وسلم اللهم صل <أصلي> على محمد اللهم صل <أصلي> عليه وسلم أعوذ بكلمات اللهم ماذ من جرم ما خلف أعوذ بكلمات اللهم ماذ من جرم خلف أعوذ بكلمات اللهم ماذ من جرم خلف بسم الله الذي لا يضر مع من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر معه من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع زين شيم في الأرض ولا في السماوات رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر من شياط الله بسم الله والحمد لله والخير والشر من الله بسم الله والحمد لله والخير والشر من الله آمنا بالله وليوم الآخر تبعنا إلى الله الباطن وظاهر آمنا بالله وليوم الآخر تبعنا إلى الله الباطن والظاهر آمنا بالله وليوم الآخر تبعنا إلى الله الباطن والظاهر <يصحوي> يا ربنا واعب عنا وامح الذي قال منا يا ربنا واعب عنا وامح الذي قال منا يا ربنا واعب عنا وامح الذي قال منا يا للجلال والإكرام إتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام امتنا على دين الاسلام يا ذا الجلال والاكرام امتنا على يا ذا الجلال والاكرام امتنا على يا ذا الجلال والاكرام امتنا على يا ذا الجلال والاكرام امتنا على دين الاسلام يا ذا الجلال والاكرام امتنا يا قوي يا قوي ويا مدينك الظالمين يا قوي يا مجيد بجبر الظالمين اظهر الله أمور الفسلمين طلب الله جبر المظلمين اظهر الله نور المسلمين طلب الله جبر المظلمين اظهر الله نور المسلمين طلب الله جبر المظلمين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا منيع يا بصير يا لطيف يا خبير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 يا فارج الهم يا كاجف الغم يا من اللي عبده يغفر ويرحم الصافر الله رب الدرايا الصافر الله من الخطايا الصافر الله رب الدرايا الصافر الله من الخطايا الصافر الله رب الدرايا الصافر الله من الخطايا الصافر الله رب الدرايا الصافر الله من الخطايا والذنوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله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 Tiada la hael lah, tiada la hael lah, tiada la hael lah, tiada la hael lah, tiada la hael lah, tiada hael lah,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 لا إله, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الرسول الله صل الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد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 ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر نفاذات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوات الخناس الذي يوسج في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله واصحابه وأزواجه وزريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعل درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن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 الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين ومشايخنا في الدين ودوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أنطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسن وهو راضي عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد قراءة الفاتحة ترفع يديك وتدعو بما تشاء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 اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تجازك الستر عنا وعابنا واغفر عنا واكلنا حيت كنا يا عالم السر منا لا تجازك الستر عنا وعافنا واغفر عنا واكلنا حيت كنا يا عالم الزر منا لا تاتك السدر عنا وعافنا ورب عنا وكلنا حيد كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جز الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جز الله <سؤال> عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جز الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيره جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحزن القادمة الله بها يا الله بها يا الله بحزن القادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحزن القادمة راتب الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس الفاتحة إلى حضرة النبي محمد